Masi sondeli Masi sondeli Ah, ah, ah, ah, Pela nortko lo, yelele Subhanallah, walhamdulillah La ilaha Alhamdulillah La ilaha illa Allah Wallahu akbar Allahu rabbi La mureidu siva Ya retahu kalbi Kul ma naada Işrach تسر أمري في كل ما ألقاه نور دربي واحفظني يا رباه أنت أنهسي دوما يا الله سبحان الله والحمد لله ليلى سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر في ذكر ربي يطمئن قلبي وتذوب أحزاني ويغفر ذنبي اشرح صدري يسر أمري في كل ما ألقاه نور دلبي واحفظني يا رباه أنت أنيسي دوماً يا الله إلا إله إلا الله Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Masi sondele, Masi sondele, Ester Amri في La Nunzusiona Estterumek Esterumek contexts la ilaha illa allahu